مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين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 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا كل من خشي ربه.